الحمد لله وسلامنا على بديل الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابة الكرام وآل بيت الهضم المستكملين الشرفاء وبعد إخوة الكرام مازلنا مع قيدة السلف أصحاب الحديث وأيضا سؤال الفقه والمصطرح تفضل حكم تارك الصلاة واختلف أهل الحديث في ترك المسلم الصلاة الفرد متعمدا فكفره, فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به لا يكفر, لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام لكن لا يقتل رده وقال يستوجب القتل هنا كما هنا في مسألة القتل لا الحكم يعني يقتل حدا لا يقتل ردة مفهوم؟ هذا عند الجمهور خلاف للأحناف وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له طيب هنا هذه مسألة مهمة جدا مسألة الصلاة ركن ركين من الدين والصلاة هي أعظم أركان الدين وهي أعظم أركان الدين وهي الصيلة بين الرب وبين العبد لذلك قال علماؤنا أعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين الصلاة وقد جعلها الله علامه فارقه بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان عندما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبيناهم الصلاة فمن تركها فقد كفر <تصفيق> واختلف العلماء في حكم تاركها بعدما اتفقوا فاتفقوا على أن من ترك صلاة حتى ولو صلاها جاحدا بها كفر والكفرون كفر الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا <تصفيق> فيكون باب الكفر الذي كفر منه هو الجحود وهذا بجمع اهل السنة والجماعة واختلفوا فيما بينهم في من تركها تكاسلا هل يكفروا بذلك أم لا وسبب اختلافهم الأدلة التي جاءت تصرح بأن ترك صلاة كفر وأن ترك الصلاة أيضا شرك واحتج الجمهور بأدلة عامة على عموم الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين فقالوا قد قال الله داني فعلان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا والصلاة ليست بشرك إذن تحت المشيئة وما كان تحت المشيئة دلالة واضحة على أن صاحبه لا يكفر لأنه ما دام يرى سبيله الى جنه او الى نار فهذا مسلم لان الكافر ليس له سبيل الا سبيل واحد الا وهو النار قالوا ايضا عندنا من السنه احاديث فذكروا منها حديث النبي صلى الله عليه قال يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب فلا يبقى الا طائفه من الناس يقولون الله الله أو يقولون لا إله إلا الله فقال له زفر أو صلى بن زفر قال أو تغنيهم لا إله إلا الله ولا يدركون لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة لان حذيفه قال هذه الطائفة ليس لهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله قال ولا يدركون لا صلاة ولا صيام ولا ولا حج ولا زكاة فقال أوا بلا صلاة بلا زكاة بلا حج قال تنجيهم يا صلا تنجيهم يا صلا تنجيم يا صلا لذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أنا أقول ذلك اجمالا بحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة فمن أحسن وضوءهن وأتم خشوعهن وركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يفعل فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يحتججون بهذا الحديث، وين وجه الشاهد واين وجه الدلالة؟ تعرفون الفرق وجه الشاهد ثم وجه الدلالة؟ إيه تبي وجه الشاهد الاول ثم تبادل شاه الدلالة؟ إن شاء غفر له وإن شاء عزبه. طيب ودي وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من وجه الشاهد. شاء عزبة وانشاء غفر الله اذا وجه الدلالة انه تحت تحت المشياء ولا ينزل تحت المشياء الا من كان موحدا لما لان الله تعالى قال ان الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سدلوا بهذا الحديث ايضا على ذلك قالوا والاصل انه ثبت اسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين ولهم أدلة أخرى لا نعرج عليها هذه عمدت عمدت الأدلة التي يستدلون بها وقد استدلوا أيضا وقد ردوا على المخالف بحديث من ترك الصلاة فقد كفر قالوا هنا ما نهى كفر كفرا أصغر قالوا من ترك الصلاة فقد كفر قالوا هذا كفر دون كفر كما سنبين أما الآخرون هو قول إمام أحمد وهو قول محقق الشافعية كالإمام الأئمة محمد بن خزيمة قال ترك الصلاة كفر من ترك الصلاة فقد كفر وعمده أدلتهم من الكتاب ومن السنة من الكتاب قال الله لا لفعلان فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أين؟ وجه الشاهد وجه الدلالة من هذه الآية لمن يستدل بها على الكفر كفر ترك الصلاة هاتم أين حسام فين عمار وين حسام ومحمد ألاق فين أنت أنا لازم لازم المكتب ده يجي هنا في النص هجيبه في النص بعد كده ماشي وجه الشاهد قال فاخوانكم في الدين وجه الدلالة المفهوم المخالفة الأخوة في الدين تدل الإسلام تدل على الإسلام عدم الأخوة في الدين تدل على الكفر فالمنطوق يقول هو أخي في الدين إذا اقام الصلاة واتى الزكاة فان لم يفعل ليس يسبا في الدين واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل فعلاء ما سلككم في سقر قالوا لم نكو من المصلين قالوا لم نكو من المصلين استدلوا بها أيضا على كفر تلك السرط وعمدة ما يستدلون به الحديث الصحيح الذي سحينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهناك رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة بين المرء وبين الكفر أو الشرك تر ترك الصلاة قالوا إذن ترك الصلاة كفر وشرك كفر وشرك استدلوا ذلك أيضا بحديث وان كان فيه ضعف بأن في تفسير قول الله على فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء قالوا ولا يلقى غياء إلا الكافر لا يلقى غيان إلا الكافر قالوا أن تارك الصلاة وصفه النبى صلى الله عليه وسلم مع كارون وفرعون وهامان وأبي جهل وأيضا قالوا بأن عمود الصلاة وركنه الركين عمود الدين وركنه الركين الصلاة فمن تركها فقد هدم الدين فقد هدم الدين هذه جملة الأدلة التي يستدل بها من قال بكفر تارك الصلاة إذا عندنا قولان قول يقول ترك الصلاة كفر قول يقول ترك الصلاة فسق وعلى شفيري هلك لكن ليس بكفر قال الجمهور تأويلا لهذه الأحاديث قالوا كل كفر ذكر في ترك الصلاة فهو كفر دون كفر يسمونه كفر النعمه يقولون هو كفر النعمه يسمونه كفر النعمه <تصفيق> قالوا لا سيما وان الله ادل في اولاد قد قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واما الفريق الاخر فقد قال كل ما استدل به الاخرون ليس بصحيح او هو صحيح ولكن ليس بصريح يعني ما استدل به من حديث صحيح السند ليس بصريح في الدلاله بل الاحتمال يعتريه وما استدل به مما هو صريح فليس بصحيح اذا لا تقوم لهم حجه قالوا اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول حذيفه عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب وقال ما يبقى الا بقى بقيه من اهل الاسلام او طائفه من اهل الاسلام يقولون الله الله لا اله الا الله لا يعرفون صلاه ولا زكاه ولا صوبا قالوا ونحن معكم وتنجيهم لا اله الا الله ممتاز لأن الحديث اول السياق يثبت ذلك ماذا قال يدرس يدرس الاسلام كما يدرس وش ثوب يعني معنى ذلك ان احكام الاسلام تندرس والله جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعتم وقد قلنا بان الاصل في هذه الديانة العذر بالجهل ولا اقامه حد الا ببينه صحيح قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فاندرست احكام الاسلام ما بقي إلا, إلا لا إله إلا الله فقد أتى بما عليه واتقوا الله ما استطعت إذن الحديث ليس في النزاع مفهوم إذن الحديث ليس في النزاع وقالوا وأيضا السياق في الحديث يثبت أن الصحابة والتابعين يعتقدون كفر تارك السلام كيف؟ ا زفر زفر تلميذ لمن حذيفه يبقى اذا كيف يراجع حذيفه الا بعلم والعلم علمه حذيف وهذا كلام قاله الحافظ بن حجر في الفتح لذلك زفر قال كيف تنجيهم وقد تعلمت منكم بأنه بانه لا ينجو المرء الا بالصلاه فكيف تنجيهم بلا صلاة فكأن حزيف قال هي حالة خاصة حالة خاصة في هذا الزمان لذلك قال انتبه يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيه يعني في هذه الحال في هذا المقام في هذا الوقت مفهوم إذن أول دليل نعم نعم الذين قالوا بكفر ترك الساعة تقول لا اللي قالوا بعدم كفره نعم استدلوا بادله عامة أو أدلة كما قلنا محتملة ليست أدلة صريحة فالأدلة يعني ليست الأدلة صريحة وإن كانت صحيحة الأدلة ليست صريحة وإن كانت صحيحة فإن فإن, فإن كانت فيها الصراحة صريحة لم تكن صحيحة مفهوم هذا كلام جيد ايضا ردوا على استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قالوا هذا الحديث وهذا الدليل هذا دليل خاص وليس الكلام على ترك الصلاة هذا دليل يوضح لك أن للصلاة آداب وواجبات وأركان وهيئات وسنن فمن أتمهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة طب قال فمن لم يفعل يعني فلم يتم ركوعهن وسجودهن فلم يسبغ الوضوء لهن فلم يأتي بالخشوع المطلوب حالة كونه مصليا فهذا ليس له عهد ولم يتعرض الحديث عن الترك مفهوم؟ الحديث لم يتعرض عن الترك الحديث بأسره بيتكلم عن شيء واحد وهو الآداب والواجبات والأركان والسنن والهيئات التي لابد أن يأتي بها المرء وأيضا استدلالهم بقول الله للإفعال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا ونحن معكم ان الله لا يغفر اي شر جميل انتم تستدلون بالايه ونحن نستدل بها قالوا كيف قلنا انتم تستدلون بالايه على ان ترك الصلاه ليس ها ليس بشرك فهو في المشي ونحن نقول ترك الصلاة شرك ترك الصلاة شرك جزاك الله دكتور جزاك الله ونحن نقول ترك الصلاه شرك قالوا كيف قلنا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فهي كفر وايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه اذن الحديث صريح بان ترك الصلاه كفر وشرك اذن ينزل تحت قول الله الفعلاء إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن الراجح الصحيح الذي ندين الله به هو كفر تارك الصلاة الراجح الصحيح الذي ندين الله به هو كفر تارك الصلاة أنا أسف فتارك الصلاة كافر لكن الكلام على أي ترك يكون كفر بعض الحنابلة بغيالونة ترك صلاة واحدة يكفر بها لذلك لا تستغربون من فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علامة العصر بأنه قال من ضبط آلة التنبيه نام من الليل وضبط آلة التنبيه على وقت بعد شروق الشمس ولم يصل الفجر فهو كفر طبعا قامت الدنيا لم وانتقعد على هذه الفتوى صحيح هو من اين اتى بهذه الفتوى تخريج اولا التأصيل العام ترك الصلاة كفر والخلاث باي ترك بعضهم قال بالخمس صوات يعني لم يصلي يوم وليلة بعضهم قال بترك بترك صلاة العصل أصالة وبعضهم قال بترك صلاة واحدة من أي الصلوات وهذا الذي رجحه شيخ النباس وقال إذا ترك الفجر لسيما وقول الله تعالى وقال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان شهودا وقول النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة إذن قالوا يكفر بذلك أنا أدين الله بأن الترك الذي يكفر به صاحبه هو الترك كلياته لأنه في اللغة لا يستقيم أن يوصف المر بأنه تارك إلا أن يترك كليتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فلا يكون تاركا إلا أن يترك كليتا كده نحن رجحنا القول الراجح في حكم ترك الصلاة بعد ما انتهينا من الترجيح أخونا الفاضل ذكرنا أيضا بدليل يتمسكون به وليس لهم مستمسك فيه هو حديث يخرج الله طبعا كل الاحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كل هذه الأحاديث المطلقة في قول مسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بالصلاة يعني حديث شفعت الملائكة شفع الأنبياء والمرسلون وشفع المؤمنون بقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضه فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قد اولا عندنا قاعدة أصولية عند العلماء يقولون السياق من المفسرات ومن المقيدات السياق من المفسرات ومن المقيدات في سياق الحديث عند الشفاعه الملائكه يامرهم الله تعالى فلان بعد ما يشفعون لاهل الايمان ان يخرجوا من يعرف منهم من النار والملائكه لا تعرفهم الا باثر السجود اذا كانوا يصلون الانبياء والمرسلون اما المؤمنون فيعرفونهم لانهم عاشوا معهم في الدنيا لكن ماذا يقولون يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يحجون معنا يزكون معنا إذن السياق السياق كله على أنهم في النار مع أنهم كانوا يصلون صحيح فلما يقول الله رب فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط فهي مقيده بالسياق فيقال ما لا ما يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل غير خيرا قط الا, إلا الصلاه قالوا ولم قلنا لان الجميع يتفقون على انه لا يخرج من النار من اقر بقلبه ولم يعمل عمل القلوب فإذن قول, قول النبي سلم يخرجوا من النار من ق... لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط إلا عمل القلوب إلا التوكل إلا الخشي إلا المحبة إلا الإنابة والله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ما خلاص ما هي هيئة حيان بس ما باش في فلسفة في القول نتكلم على مسألة أصيلة فيبئذن انت ستقول لم يعمل خيرا قط الا اعمال القلوب من وين قال من الادله وخافوني ان كنتم مؤمنين قال الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين مفهوم الكلام اذا لما تقيد ونقول انها ليست على بابها نقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر يبقى ليس هو من حديث القبضه القبضه لا يخرج منها إلا ايه الا موحد والكافر ليس بمواحد ومن ترك الصلاة فقد كفر بل وقد أشرك بين المرء وبين الكفر أو الشرك تركوا الصلاة فهمت؟ فده رد عليه فالحديث ليس معهم في هذا الباب نعم يقول إمان الصابوني رحمه الله في باب أكساب العباد المخلوقة ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعد ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه قال خلق فعل العباد وهذا باب من أبواب القدر هذا باب من أبواب القدر وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن فعل العباد مخلوقة لله تعالى في أوله وأنها مفعولة له وأن هذه الأفعال قد أتى بها المكلف حقيقة والادله على ذلك قول الله للأفعال والله خلقكم وما تعملون في بعض تفسير اهل العلم قالوا والله خلقكم وما تعملون ما هنا اسم مرسول وما مصدري لكن الشاهد في خلق الأفعال أنها مصدريه والله خلقكم وعملكم الله خلقكم خلق عملكم وإن كان الراجح فيها أنها اسم موصول الله خلقكم الذي تعملون لما لما هذا الراجح ما الفرق بين أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية ما الفرق طب تفضل ما الفرق بين الموصولة والمصدرية قال والله خلقكم ما تعملون إن كانت مصدريه فالله خلقكم وعملكم والله خلقكم ما تعملون كانت موصولة والذي تعملون شوفوا الموصولة تتضمن المصدرية الموصولة تتضمن المصدرية بمعنى قال الله للفعلان والله خلقكم وما تعملون والذي تعملون الذي يعملون أنهم صنعوا هذا فالله يقول أنت مخلوق وهذا مخلوق لله يعني ثمارك نتاج عملك مخلوق لله فإن كان ما تعمل أنت نتاجا مخلوق لله فمن باب أولى عملك الذي أنتج هذا مخلوق لله طيب نقول والله خلقكم وما تعملون ما مصدري ما موصولة الموصوله تتضمن ما معنى الموصوله والله خلقكم والذي تعملون هذا اللابتوب صحيح من صنيع رجل من الرجال صحيح الله خلق هذا الرجل طيب ورجل صنع صنع اللاب صحيح الله خلقه واللاب المصنوع منه مخلوق لله من الذي خلق الاله الله من الذي خلق المده المصنوع من اللاب الله من الذي خلق العقل ليفكر لينتز ذلك الله من الذي خلق الإرادة في الإنسان يفعل ذلك من يبه هو مخلوق لمن فهمت الإنسان فقط صانع مغير محول يحول الحديد للاب فقط هذا فيكون هنا الماء إن كانت اسم موصول تضمنت المصدرين لانه لو قال ثمار ما فعلت مخلوق لله اذا فعلك من باب أولى مخلوق لله الله خلقكم وما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته إن الله خلق كل صانع وصنعته وقال علماؤنا قد أجمع أهل السنة والجماعة بأن الله خلق افعال العباد بما فيها من الخير والشر وبما فيها من البر وغير ذلك وأنها مخلوقة حقيقة لله وأنها منسوبة للعبد فعلا حقيقة لذلك نقول أما الفعل فينسب لله وينسب للعبد كما أن المشيئة مشيئة العبد تنسب لله وتنسب للعبد كيف؟ وما تشاءون إلا شاء الله تنسب لله خلقا وايجادا وتنسب للعبد فعلا واكتسابا يبقى شرب الماء الصلاه الصوم الزكاه الحج تنسب للعبد ها فعلا واكتسابا والادله قال الله جل وعلا وان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون فنسب لهم العمل وقال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس يبقى جعل الكسب منهم قال قل كل من عند الله ما أصابك من حسد فمن الله وما أصابك من سيئة أكمله فمن نفسه إذن الفعل ينسب للعبد فعلا واكتسابا هو فعل حقيقة وينسب للرب خلقا وايجادا لان الله خلقه واوجده من العدم حقيقه فهمت الى هذه قال الامام الصابوني رحمه الله في باب الهدايه والاضلال والاضلال من, ال والإضلال من الله وحده ويشهدون ان الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه لا حجة لمن اضله الله عليه ولا عذر له لديه قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء, له فلو شاء لهداكم أجمعين وقال عز وجل ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 قال ابن عباس هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة عن عبد, الله بن عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه, رزقه وعمله واجله وشقي أو سعيد فوالذي نفس وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ثم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها نزاك الله خير قال والهداية والإضلال بيد الله دل فؤلاء وحق فلا هادي إلا من هداه الله دل فؤلاء ولا ضال إلا من أضله الله دل ولا على علم وقد استحق الضلال. والهداية محت فضل من الله دل فؤلاء والهدايات تنقسم إلى هدايات أربعة: هداية عامة وهداية خاصة وهداية أخص الخاصة وهداية الرابعة ليست في الدنيا ولكنها في الاخره أما الهداية العامة هي الهداية التي هدى بها الخلق أجمعين لكيفية العيش في هذه الحياة والاستمرار فيها كاتيان الرجل أهله وكمعرفة كيفية المعيش والماكير والمشارب. وغير ذلك من الأمور التي يتعلمها كل خلق الله جل في ويهدي الله كل الخلق لذلك هذه هداية عامة وأما الهدايه الخاصة وهي هداية هداية للثقلين للجن والإنس لقضيه الكون الكبرى وهي الهداية إلى القضية العظمى لهذا الكون الهداية إلى تحقيق توحيد الله جل في قال الله لله في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون قال الله لله في علام ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله وليتنبوا الطاهوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال أيضا عندما بعث معادا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله في رواية إلى أن يعبدوا الله ولا يشرك به شيئا فهذه الهداية هداية لتحقيق التوحيد وهي هداية الإرشاد والبيان والدلالة وهي إرسال الرسل بها إرسال الرسل وإنزال الكتب هذه الهداية هي التي نص عليها الله في كتبه وأرسل بها رسلهما كما قال الله لفعل فاما ثمود فهديناهم يعني هديناهم ها دللناهم على الحق والطريق القويم والشرع المستقيم قال فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان هذه ايضا الهدايه من الله لفعل وهي ايضا من الرسول فإن الله جلال فعله وكل لرسوله أو أوكل لرسوله هذه الهداية عندما قال الله جلال فعله وأنزلنا إليك الذكرى لتبجن للناس ما نزل عليه هذه به الهداية. ولذلك قال الله جلال فعله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولذلك قال إن أرسلناك بالحق بشيرا بشيراً ونذيرا بشيرا نذيرا هي مادة الهدايه فيها الترغيب وفيها الترغيب والكلام على الطريق القويم وعاقبته والكلام على الطريق الرحمن وعاقبته وطريق الشيطان وعاقبته وهذه الهدايه الثانيه والهدايه الثالثه هي هدايه القلوب وهذه لا يملكها الا الله تبارك والهداية سلسل هي هداية القلوب التي لا يملكها إلا الله في ولا. قال الله جل في علاه من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام قال الله جل في علاه فمن قال في سورة الكهف ها من يهدي الله فهو المهتدي وهذه هداية القلوب لا يملكها الا رب القلوب ان الله يحول بين المرء وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فايما قلب اراد الله ان يقيمه اطامه وايما قلب اراد ان يزيغه ازابه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول يقول يقول, يقول الله يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي لا أحد يستطيع له فينا وأما الاضلال فهو بيد الله والاضلال هو بيد الله الله للعلا يهدي من يشاء كما أنه يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء على علم وحكمة ليست المسألة على التشاهد قال الله دلفع لا وعد الله الله على قال الله دلفع لا من يريد الله اي هديه وشرع صدر الاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعد في السماء ولذلك قال الله دلفع لا على لسان نوح قال ولا ينفعكم نصح ان اردت ان اصح لكم ان كان الله يريد ان يغير هو ربكم وايضا قال الله لله في علاه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لذلك نقول الهدايه بيد الله والاضلال بيد الله والقلوب بيد الله لله في علاه على ان الانسان افقر ما يكون لله للفعل. أفقر ما يكون لله دل يحتاج للهداية يحتاج للتوفيق ويحتاج بعد الهداية الثبوت أو الثبات على الهداية لأن الإنسان يزيء قلبه ويتقلب عليه في اليوم والليلة أكثر من مئة مرة فلا بد من إقامة القلب ولا يكون إقامة القلب إلا بالله لذلك قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإنما هي أعمالكم احصيها عليكم ثم أو اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا, إلا نفسه فالهدايه والاضلال بيد الله لا شملان اختلفت الطوائف في هذا الباب على أقوال ثلاثة القول الأول في أفعال الكلام على فعل الخلق افعال العباد اهل السنه والجماعه يقولون بان الله خلق افعال العباد وان افعال العباد منسوبا لله خلقا واجادا ومنسوبا للعبد فعلا واتسابا وقالت المعتزله الضاله قالوا بان الله لم يخلق افعال العباد قالوا بان الله لم يخلق افعال العباد وان الهدايه بيد العبد وان الاضلال بيد العبد لذلك الزم الله بالثواب ولا قالوا يلزموا أن, أن يسيب الطائع ويلزموا أن يعاقب الضال وهذا سوء ادم مع الله لا لفعلها بل هذا من الكفر أيضا لأنهم جعلوا خالقين مع الله والله يقول والله خلقكم وما, وما تعملون كذلك قالوا بأن الهداية والإضلال ليست بيد الله المصل ما صلى إلا من نفسه والعاصي ما عاصي إلا من نفسه ولا يتحكم الله فيه ثم جاءت طائفه أخرى وهي طائفة الجبرية المخالفة لطائفة المعتزله قالوا بأن الطاعة والمعصية لا تنسب للعبد حقيقة هي للرب <تصفيق> لذلك وهؤلاء أسوأ قولا من المعتزم جبرية. تعرفون من الجبرية من الأشعيرة تصريحا, تصريحاً. الأشعيرة جبرية تصريحا الأشعيرة جبرية فلذلك قال قائلهم عندما قال الله تعالى منكرنا على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلطت بأدي. قال لو كنت مكانه لقلت أنت أنت لذلك قالوا لو شاء الله ما عبدناه كذبهم الله قالوا وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة هذا هذا ضلال مبين منهم أنهم يقولون بذلك بإذن هؤلاء التواف في الإداية والضلال ثلاثة أهل السنة والجماعة يقولون الهداية والاضلال بيد الله وأهل البدع والضلال على طائفتين طائفة تقول أن الهداية والاضلال بيد العبد فجعلوه خالقا لهداية أو لضلال لذلك ألزموا الله الصواب على الإقابة وهذا سوء أدب مع الله وطائفة أخرى أشد منكرا في القول وزورا قالوا الفعل من الهدايه والضلال يعني الزنا والسرقة وكل ذلك كل ذلك هو فعل الرب حقيقة وينسب للعبد مجازا هو فعل الرب حقيقة لذلك لما تأخذ يقولون تأخذ الحجر وتلقي بي على هذه الساعة ماذا سيحدث الساعة تنكسر ما الذي كسر الساعة الحجر يقولون لا حجر لا يكسر يخ... لا... لا إن انكسر الزجاج عند التقائه بالحجر طب ما الذي كسر الله نعم الله كسر خلقا وإجادا <تصفيق> ونسبة الكسر لل... لل... لل... للحجر واقعا لذلك قالوا من, من نفى الأسباب فهذا قطعه في, في عقل رجل يقول جالس في صحراء يقول ربي غدا سأنجب مائة رجل يقاتلون في سبيلك يتعلمون علما فينشرونه وهو في الصحراء ليس معه امرأة وليس معه من تحمل كيف من بالمائة رجل سيجامع الرمال وينشر لنا مائة رجل سبع بدل سبع رجال من الحديد بقى رجل من الرمال ما نعشين الآن في عصر التكنولوجيا رجل عنكبوت ورجل طيار وراجل صحيح إبامية رجل من, الر... من الرمال هذا لم يأخذ بالسبب وقال لو قدر الله الولد لكان هذا قطح في هذا في العنبر هذا رئيس العنبر عنبر 25 المجنين هذا رئيسه صحيح ولو اعتقد في السبب هذا قطح في إيش في التوحيد هذا قطح في التوحيد إذن الهداية والضلال بيد الله الذي فعلا ثم جمع لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين وذكر بأن الملك يأتي يكتب الرزق والأجر العمل شقي أمسين هذا باب من أبواب القدر وهي باب الكتابة وللقدر مراتب أربعة المرتبة الأولى كما قلنا المراتب علم فكتابة فإرادة يمشين فايش فخلق التحقيق والتصور الناي علم وأن الله يعلم كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف, كان كيف يكون قال الله جل وعلا والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مزلاونة تنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم علم آخر هو علم الغيوب الذي لا يعلمه أحد إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة إلا الله والثاني علم فكتابه توسعنا في المراتب أكثر من كتاب فالأخوة ترجع له كتابة والكتابة كتابات والأصل في الكتابه أنها قبل الخلق لذلك قال يجمع خلقه في بطن امه أربعين قال الله جالي في ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرزوها لبادية الصالحون وترامى الحديث يتكلم عن الكتابة فنفصل القول فيها الكتابة كتابات كتابة أزلية وهي كتابة اللوح المحفوظ وكتابة عمرية وهي كتابة الملك حين يكون جنينا في بطن أمه المكلف فيأتي الملك فيقول ربي نطفى ربي علقه ربي قال ربي الرزق رب العمل رب الأجل رب شقي أم يكتب هذه الأربع رزق عمل أجل رب شقي أم سعيد ذلك ابراهيم بن أدهم قال الشقي من شقى في بطن أمه أو قال ابن مسعود السعيد من وعد بغيره والشقي من شقى في بطن أمه لذلك كان ابراهيم بن أدهم يغلق عليه الباب ويبكي فيسألونه فيقول لا أدري كتبت يوم ما كتب الملك وأنا في بطن أمي كتباني شقيا أم سعيدا لا أعرف هذه الكتابة كتابة العمرية كتابة الملك والكتابة العامية كل عام يكتب ما يحدث في هذا العام وكل هذه الكتابة الكتابات تعرض على اللوح المحفوظ كأنهم يستنسخون منها الكتابة العامية كما قال ويا في ليلة القدر كما قال ابن ابن ابن في قول الله تعالى فيقوله على الليلة المباركة قال فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم قال ابن عباس يكتب الحاج والجنين في بطن أمي والذي يموت والذي يحيا والذي يكله له الغنى والذي يكون له ويكتب العز لفلان ويكتب الذل لفلان وياتي الله جنة فعلا الملك لفلان ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويزل من يشاء كل ذلك يكتب في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم والكتابة اليومية بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار في الفجر وفي الأعصر فيعرجوا في الذين باتوا فيكم فيكتبون اعمال العباد فيسالهم الله كيف وجدتم عبادي أتركتم عبادي فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يعني في خير وعلى خير لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه من صلى البردين دخل الجنه البردان ها ممكن تقول الهدايه الخاصه للأنبياء انه جعلهم رسل لكنها داخله تحت الهدايه هدايه القلوب جيد ان ذكرتنا ما ذكرنا الهدايه إيش؟ الرابعه والهدايه الرابعه في الاخره ان يهدي الله اهل الجنه الى اماكنهم في الجنه يمر الرجل ويمشي إلى قصره يعرفه أعظم من معرفته لبيته في الدنيا أعظم من معرفته لبيته في الدنيا فيهدي الله فيذهب إلى قصره في الجنة هدايه من الله لفعلها مكافاه له طيب إذن ما زلنا في الكتابة الكتابة اليومية وهذه الكتابات تدل على أن الإنسان قد كتب الله له كل شيء كتب الله كل شيء وعرف اهل الجنه من اهل النار ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول وفي روايه أول, من خلق اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فكتب كل شيء لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدرك ما سبق له في الكتاب هو الكتاب في اللوح المحفوظ قال فيعمل بعمل أهل النار لكن السياق يدل على غير ذلك قال ما سبق له في الكتاب أي كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله اللوح المحفوظ حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمي أربعة. قال وإن أحدكم لعمل بعمل أهل الكتاب أهل النار أو أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه الظراء فيسبق عليه الكتاب أي كتاب؟ هذه فلما أي كتاب؟ ممتاز. المقصود بالكتاب هنا كتابة الملك. المقصود بالكتابة هنا كتابة, كتابة الملك فيصبح على الكتاب أو كتب ونقول وهي موافقة للوحة المحفوظ، وهي موافقة للوحة المحفوظة لكن كتابة الملك يمكن أن تتبدل وأن تتغير وليس هذا على الغالب ليس هذا على الغالب الغالب أنها موافقة إن كنا نستنسخ أقول استنساخ فهو هذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير في الغالب لكن يمكن يمكن لها التغيير والتبديل وكما قلنا الفهم الدقيق جاء من كلام من عمر عندما طاف بالبيت وقال والذي نفسي بيدي إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر صح ثم قال لولا رايت رسول الله يقبلك ما قبلته ثم دعا وبكى قال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فمحوها واكتبني سعيدا اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يعني في صحف الملائكة فمحوها واكتبني سعيدا وقرأ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ قال فأسبخوا علي الكتاب وهذا صراحة فيه ما فيه من الإشكال عند الناس لماذا؟ لأن الاعتقاد السديد يقول بأن من عاش على شيء مات عليه وهو يقول يعمل بعمل أهل جنة يعمل بعمل أهل جنة فكيف يختم له بغير ذلك الرواية الأخرى قال في آنه وسلم فيما يبدو للناس فهو يتظاهر أمام الناس بالخير وعمل الخير وفي حقيقة أمره أنه ضل مضل الرجيم والامل الزائفه لا تروج لا تروج على الله فجاءته عند الخواتيم فظهرت لذلك كان يقول الامام احمد بيننا وبينهم بيننا وبين من بيننا وبين من بين البدع والضلالات بيننا وبينهم الجنائز تحكم بيننا وبينهم الجنائز لذلك ترى جنائز اهل البدعه موحشه والله ولو جمعت الملايين تردهم بأسرهم لا موحد فيهم مستقيم لا موحد والمساله على اهل الصلاح يقال بان جناسه ابن تيميه اسلم فيها كثير من النصارى مما راوا من الهيبه والعظمه في جنازه ابن تيميه سبحان ربي العظيم الله شكور لما عاش دهرا لله دل في اولاد جعل الله له القبول في الدنيا والتمكين وجعل له القبول في الاخره وهو بعد مماته ما اشتهر أشد مما كان في حياته عاش لله فعند الموت الله جعل كرامات بل هي معجزات من جنس المعجزات من أجل أنه عاش لله طيلة عمره كان لله ما خلط في دنيا كما نخلط نحن ما عاش أبدا إلا لربه ذلك قال قائلهم عند الكلام عليه قال هذا كأنه عبد خلقه الله له ما خلق إلا لذلك ما إلا لذلك لذلك كانت هذه المعجزه الله جل فعلها جعل هذه الكرامات له قبل دفن أسلم كثير من النصارى من هيبة جنازة التمير وأنت في هذه العصور أي إنسان يريد أن يكون له ثقل في كلامه يستدل بكلام من ابن تمير حتى اهل البدع والضلالات يفعلون ذلك اللهم اجعلنا نسير, نسير على ضرب هؤلاء فهنا لما نقول من عاش على شيء مات عليه عاش على الطاع لكن مرائيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه مع غيري تركته وشركه قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار يعني فيما يبدو للناس لما؟ رجل غلبته شهوته غلبته شهوته ونحن بشر صباحا مساء ليلة نهار نعصي, نعصي الله دل في أولاه ونتعدى الحدود لكن لو استقر في القلب أنه يتألم لمعصيته وأنه يريد الطاعة بل تمحيد الطاعة لله دل في أولاه فإن الله يختم له بالصالحات لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا سلم قال وما سلم قال إذا حب عبدا وفقه لعمل صالح فقبضه عليه فقبضه عليه لذلك عائشة قالت حديثا عجيبا وهو حديث في التبراني حسنه بعض العلماء قالت إذا أراد الله بعبد خير جعل له قبل موته ثناء حسنا بعام قال بعام الثناء الحسن وبطنة الخير والتوفيق لعمل الخير ومن أراد الله بعبد شرا جعل وأجر الثناء السيء على سنة الناس قبل موته بعام وجعل له بطنة شر يحيد بهم عن الطريق القوي فالله جد فعلاه هو أعلم بالعباد لذلك الأعمال بالخواتيم وهنا هذا الحديث فيما يبدو للناس فيصبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هنا السياق يدل على كتاب الملك لأنه قال قال رب شقي أم أم سعيد فأوحى الله إليه شقي فهنا يسبق على الكتاب فأكون شقيا فهو نفسه لأنه صدر الباب يجمع يجمع خلق أحدكم في بطن أم أربعين فيأتي الملك فيكتب وهذا الأولى أي حديث انت تتكلم على الحديث الثاني أنا أتكلم على السياق قلت في الحديث الأول الملك يكتب وقلت في غالبا يكون موافقا ليش لا الكتاب الروايه الثانية روايه عائشة رضي الله عنها وارضها قالت انه لا مكتوب في الكتاب أنه من أهل النار ايضا في هذا الباب في إطلاق ولم يتكلم على يجمع في بطن أمي فالاحتمال وارد يكون الأصل في اللوحة المحفوظ نعم تفضل، لا, لا إلا أن يقول يجمع في بطن أمي المعتزله يقولون بان الله لم يخلق فعل العباد نعم وقالوا خلق القران ليس تناقضا ليس تناقض وقالوا خلق كل شيء الا فعل العباد اللي يداه والاضلال بيد العبد لا بيد الرب لأنهم هم نفوا علمه اصلا هم نفوا علمه بذلك كيف يوفق من لا يعلم حاله فهمتني نعم تفضل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 فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنه فمات فدخل الجنه هذا شرحنا خيل وش تزيل المنافقين أنت الان تعيش في زمان يعلم الله به ايوه فيما يبدو للناس يصلي معهم يصوم معهم يسافر معهم يحج معهم ما له أيها من باب غلبته شهوته والله يعذره نعم فيما يبدو للناس مش مرائيا الناس إذا رأوه في كل يوم يشرب الخمر يشرب التخيل يتعامل بالربا ماذا سيقول الناس عليه فاسق بدأ للناس فسق أنه أظهر المعصية ولكن قلبه كان معلقا بمن بالله كان صادق التوبة كالذي الذي قتل مئة نفس وهو بيقتل التسعة وتسعين نفسا كيف كان حكمه عند الناس جبار اشد أشد الجبابره فسقا صحيح وقتل المئه لكن كان صادق التوبه تاب ولا ما تاب حتى انه لم يذهب الى الارض التي فيها التوبه صحيح ما بصدره فمات ففعل الله ما لم يفعل لغيره كرامه فامر الارض ان اقتربي ارض التوبه وارد المقصي عن بتاعتي فعل له ما لم يفعل لغيري <تصفيق> <تصفيق> لأن الحديث كان عن الكتابة فقط تريد إتماما علم فكتابة فإرادة فخلق انتهينا من, من العلم والكتابة يبقى الإرادة الإرادة إرادتان إرادة كونية هو اراده الشريه الاراده الكونيه المشيئه وهذه التي يقصدونها في،, في في القدر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاؤون الا ان يشاء الله والمشيئه وجوبا لابد ان تكون مقترنه بإيش بالعلم والحكم لان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته مفهوم هذه المشيئة وضابطها أنها في عامة في كل ما يحب الله أو ما لا يحب الله من يرد له يهديه ما يريد له يضله فيما يحب وفيما لا يحب والضابط الثاني أنها لزما أو لزاما لابد أن تقل لابد أن تكون فهم وأما الإرادة الشرعية فهي خاصة فيما يحب الله وقد ربك الا تعبده إلا إياه وقد تقع وقد لا تقع هذه الإرادة الشرين فخلق الخلق أن الله خلق كل شيء وقد سبق أننا قلنا ومنه خلق أفعال الأبيض يقول إمام الصابوني رحمه الله في الخير والشر بقضاء الله تعالى وقدره يقول ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء بقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق انتبه الخير والشر والحل والمر في إيش هذا في إيش أمر إسمير إسمير في إيش القدر القدر في إيش الخير والشر والحر والمر في إيش فعال الله في هذا الكونية ممتاز فيما قدره الله وقدره وقضاه فيما قدره الله وقضاه فيما قدره الله لا مش فيما يبدو لنا باش مهندس إجابته صحيحة وصبري طبعا اتبعه في ذلك الخير والشر قال في المغضي نعم الخير والشر والحر والمر في آثر الأفعال اللي بينا... طالب العلم لا ينام يستيقظ طيب أنا هكشف عن خاص كيف أنا همشي بآلة كل شوية واشق عن قلوب الناس اعرف ما يريدون الخير والشر والحلو والمر في المغضي في المفعول اقدار الله كلها كمال فالاقدار فعل ومفعول الاقدار فعل الله وفعل الله كله كمال واثر الفعل المفعول فالمفعولات هي التي فيها الخير والشر اما فعل الله كله خير كله كمال لان الله وحده يتصف بالكمال والجلال والبهاء والعظمه سبحانه وترجل الله لذلك قال من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره أما حلوه ومره فجاءت زياده زيادة لم تصح نعم فضل ولو جاهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله عز وجل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف الى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على انفراد فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح الصلاه تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس اليك هنا مسألتان المسألة الأولى بانه ما قضاه الله وقدره لا احد يستطيع ان يرده بحال من الاحوال فلا راد لقضاء الله فلا راد لفضل الله جل في علا فلا راد لقضاء الله فلا لفضل الله جل في علا قال الله جل في علا أتأمر الله فلا تستعجلوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يدرك بشيء لن يدرك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف. فما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن. وان الله لا يفعلان. هو الذي كون الكون وهو مالك الكون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأن الله الرعالى قد خلق الخير والشر عموما الله خالق كل شيء ومن الشيء الشر ومن الشيء إبليس لكن بد أن تعتقد بأن الله الرعالى في مع أنه هو القاهر فوق إباده كما قال وهو القاهر فوق إباده وأن الله إذا مسك بخير لا أحد يمنعه عنك وإن أرادك بشر لا أحد يدفع, يدفع عنك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنه وردها عندما أرسل إليها معاوية فقالت له من أرضى الناس على سخط الله اسخط الله واسخط عليه الناس ومن ارض الله على سخط الناس رضي الله عنه وارضى وارضى عنه الناس, الناس فامر برمته في يد الله لذلك ابن مسعود يقول إن من ضعف اليقين أن تعادي من لم يجر الله سبب الخير على يديه إليك أو تمحد الشكر لمن جعل الله سببا في الخير إليك لأن المسألة برمتها بيد من؟ بيد الله وجل في ولاء الخير والشر قال الله جل في ولاء ويمزك الله بدور فلا كاشف له الا هو وإي يردك بخير فلا راد لفضله وان قلنا في العموم وفي في الجمله ان الله خلق الشر لكنه لم يخلق شرا محضا ابدا خلق من الشرور ما فيه من الخير او ما به من الخير او ما كان لازمه الخير يكون هذا الشر يؤول الى الخير إبليس أم الشرور أم الباب صحيح فيه خير إيش الخير إبليس كان إبليس كان, كان عبد الله لكن فيه خير أو به خير قال قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب فأجعل الخبيث معضاه على بعض فألكمه جميع فأجعله في جأنم قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف؟ تحكمه. لذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي فهنا إبليس منه خير ما هو الخير صار أداة وصار سببا للتمييز بين البر والفاجر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ملكم كيف تحكمون ليست من الحكمة التسوية بين المختلفين إذن لم يخلق الله شر محضا قط قطع اليد هي شر لصاحبي شر لمن قطعت يده لكن خير لجميع الناس لأنه لما قطعت يده أراح الله الناس من هذا الذي يسرق الأموال وايضا صارت عبره لغيره يقول على دراهم أربعة أو على نصف دينار تقطع اليد لا فيحترز من ذلك القصاص قتل زيد عمرا يقتل به وهذا في الحياة للآخرين مع أن فيه شر شر لمن؟ لعم بانهاء حياته لكن فيها حياة الآخرين قال الله ولكم في القصاص حياة يا, يا أولي الأنبان المسألة الثالثة أنه وإن خلق الشر لا ينسب إليه تصريحا أدبا ينسب في العموم الله خلق كل شيء في العموم لكن ينسب تصريحا لا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس, ليس إليك يعني الشر ليس إليك يعني لا ينسب إليك والجن فعل ذلك والرسل إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيه والجن قالت وإن لندري أشر اريد مبدي للايش المجول لمن لم يسمى فاعله قال وإن لندري أشر اريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد أم أراد بهم ربهم رشد فلما تكلم الجن عن الرشد نسبوه تصريحا مباشرة لله ولما تكلم عن الشر جعلوه مبدي للايش لمن لم يسمى فاعله لذلك قال إبراهيم وإذا مردت فهو مع أن الله خلق الصحة والمرض لكن عند الشفاء والخير نسبه مباشره وعند المرض نسبه لنفسه ومن ذلك الخضر خضر ماذا قال قال أما السفينة فكانت لمساكي يعملون في البحر فأردت أن نسبها لنفس هي من فعل حقا لان تنسب للعبد عايز اسمع تنسب للعبد فعلا واكتسابا وتنسب للرب خلقا وايدان فارادته نائبا قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يريقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه شوف لما ذكر الخير تصريحا نسبه لمن لله. قال وأما الجدار فكان الغلمين يتيمين في المدينة وكان وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا اكمله فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فنسب الرحمه لله للفعل إذن الخير ينسب مباشرة لله وأما الشر الذي يوهم بالنقص فلا ينسب لله بحال من الأحوال نعم يقول إمام الصابوني رحمه الله في معنى دعاء استفتاح الصلاة والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداه يا خالق الشر أو يا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا خلاص أعني شرحنا كل هذا فانتقل إلى المشيئة يقول في إثبات إر... يقول في إثبات اراده الله تعالى ومشيئته وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس امه واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم نزاكم الله خيرنا تتكلمنا المصنف ما زلنا في أبواب القدر القدر قدرة الله لله في أولاد وأعلى الكلام في مراتب القدر المشيئة مشيئة الله لله في ولان. هي المرتبة التي أرادها الأخ في الكلام عليه، فما الله نفذ، وما شاء الله كان، وما لم يش ولا ما وما لم يشاء ولا ما يكون، والجماعة أو قل الطوائف بالنسبة لمشيئه الله جل في ولا ثلاث طائفة الأولى هي طائفة السن والجماعة قالوا ما شاء الله كان ولا يكون في كون الله ما لم يش لماذا لماذا ممتاز ممتاز. لما يقول إن كان في الكون ما لم يشاء اذا لا يصح أن يكون ربا فهو هنا عاجز عن ذلك والنقص يتصف به والرب لا يكون كذلك والرب لا يكون كذلك لو كان في كون ما لم يشاءه فإن هذا وصف له بالنقص والله له الكمال المطلق لذلك قلنا هذا البئيس التعيس الذي دخل عليه الأعربي بعدما سرق حماره وقال له يا شيخ ويعلم الناس ادعو الله لي أن يرد علي حماري فقال اللهم أنك تعلم انه قد سرق حماره وأنت لم ترد سرقته اللهم رد علي حماره قال يا هذا الحمد لله ما قال لا يا حمار قال يا هذا أنا في غنى عن دعائك بل عن رب مثل هذا إن كان قد سرق وهو لا يريد أن يسرق فسرق لعله يريد رده فلا يرد اللي سرق يقول لا يقول لا فقال ليس بربها كذا فإن, و... فإن كان في الكون ما لم يشأ لا يصح أن يكون ربا ما شاء الله لابد أن يكون وما لم يشأ لا يكون كما قلنا في المناظرة أن الدارمي قال أؤمن برب يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء لذلك نقول من مشيئة الله أن الله رضي الله خلق الخير والشر والطاع والمصير فقد شاء الله كفر بجهل كفر بجهل وقد شاء الله كفر بلهب وقد شاء الله كفر فرعو ولو أراد الله دياتهم لهداهم لكنهم لا يستحقون ليسوا وعاء للخير لذلك قال وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا وبين الله ان من اضله اضله لانه يستحق الضلال اضله الله على علم كما قال قال الله جل في علاه فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم فلما زاغوا فاما سموت فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى استحبوا العمل على الهدى اذن مشيئه الله انفذا وما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن قال الله لفعلا وما تشاءون الا ايا شاء الله اهل السنه الجماعه يعتقدون ذلك ويعتقدون ان للعبد مشيئه مستقل لكن ليست مستقل يعني مشيئه منسوبه له لكنها ليست مستقلة مشيئه تابعه لشيئه الله لفعلا لانه قال وما تشاءون الا أن الله ولذلك قال من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام جعل له الأسباب ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لذلك تقول بأن مشيئه الله هي الإرادة الكونية والإرادة الكونية تفترخ عن الإرادة الشرعية قد يتفقان وقد يفترقان يتفقاني في إيمان المؤمن الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية يتفقان في إيمان المؤمن لأن إسلام المسلم وإيمان المؤمن شاءه الله كونا وأراده شرعا, وأراده شرعاً. وقد يفترقان, يفترقان في كفر الكافر فكفر الكافر شاءه الله كونا وما أراده شرعا كما قال الله لوعلى إن تشكره يرضى لكم الله جعل أن تكفروا، فإن الله غير عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم هذا هذا في الإرادة الكونية الكل... الكل... الشرائع، <تصفيق> فكفر الكافر افترقت في الإرادة الكونية الإرادة الشرائع في هذا الباب، طيب وأيضاً أن الله لا لا في ولا إنشاء شيئا لو اجتمعت الامه باسرها على تغيير لن يغيروه قال, قال نوح عليه السلام قال الله على سن نوح بانه قال وما, قال وما املك لكم من الله شيئا ان اراد الله ان يغويكم ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم سبحانه ودلله في علاه السلام ابن سيري طيب سرعة. سرعة. يقول عواقب العباد مبهمة لا يعلمها إلا الله يعني الخواتيم ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على اسلام أم على كفر ولذلك يقولون إن المؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يختموا لهم بخير إن شاء الله قد هذه مسألة مسألة مهمة جدا وهي مساله عواقب العباد عواقب العباد لا يعلمها إلا الله وخواتيم العباد لا يعلمها إلا الله فيبين لنا أم أمرين من معتقدات أهل سنة الجماعة أو أصلين من أصول اعتقدات أهل سنة الجماعة ما هما ممتاز لا نجزم من احد بجنه او بنار والثاني يعني هي مساله اسماعيل وهي سات الزناء في الايمان يبقى مساله مهمه هنا في عواقب مبهمه اولا نحن لا نجزم من احد بجنه ولا نار ان كان صالحا رجعنا له الخير وإن كان طالحا علمنا أنه يستحق العقاب لكننا لا نجزم لأي أحد بجنة ولا بنار لا بالمؤمن نجزم له بالجنه ولا للكافر نجزم له بالنار لكن نقول إن مات على كفره استحق النار لأننا لا ندري أيختم الله له بالصالحة أم لا أرأيتم الرجل من بني إسرائيل كما في الصحيحين يمر على أخيها على المعصية فيقول اتق الله وتب يقول خليني وربي يقول له اتق الله وتب في الثانيه وتب يقول خليني وربي فيقول له في الثالثه خليني وربي حتى قال والله لا يغفر الله لك ابدا فماذا قال الله لفعلان اكنت أكن على ما في يدي قادرا عذبتك وغفرت له الأعمال بالخواتيم لا يعلمها الا الله رجل كان يقاتل قتالا شرسا اهل الكفر فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما فعل احد مثل ما فعل فلان فقال هو في النار فاستغربوا قال هو في النار حتى كاد البعض يفتتن حتى ذهب يتعقبه احدهم فلما ذهب يتعقبه احدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فنظروا اليه فكانت به الجراحات فلم يتمالك لم يصبر فوضع زبابة السيف على صدري فاتكع عليه فمات قتل نفسه ومن قتل نفسه وبشأن عزب يوم القيامة فقال النبي هو في النار فقال الله أكبر لما قال ذلك قال الله أكبر أشهد أني رسول الله الأعمال بالخواتيم ولا يعلمها إلا الله اليهودي الذي كان خادما للنبي وهو على فراش الموت الكل يعلم أنه سيموت عوديا إذا في النار دخل عليه النبي وسلم وقال يا غلام أسلمه فنظر الغلام إلى... إلى ابيه فقال له أبوه أطع القاسم فتشاهد الشهادتين ومات فالمسألة على, على الخواتيم ولا أعلمه أحد إذن من اعتقاد اهل سنة الجماعة لا نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا ما جاء الدليل أسطع من شمس النهار أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة بلال في الجنة العشر المشروبون بالجنة كل هؤلاء في الجنة لأن دليل جاء أنهم في الجنة والبقية البقية نرجو لهم أنهم من أهل الجنة نرجو لهم أنهم من أهل الجنة وأهل ال كذلك المسألة الثانية مسألة الاستثناء في الإيمان أن يقول انا مؤمن إن شاء الله تصلنا فيها القول قبل ذلك واجمالا أهل السنة والجماعه يقولون الاستثناء يجوز ولا يجوز يجوز ولا يجوز يجوز الاستثناء عند النظر للعاقبة ما أحد يعلم بخاتمة أمره لذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني إن شاء الله يميت للعلام لفعلاء على الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أن ينظر إلى تسكية النفس فأيضا لابد أن يقول مؤمن إن شاء الله فلا تزك انفسكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقض فإن كان الكلام على حقيقة التصديق سوَجوبا لابد من عدم الاستثناء لابد من الجزم والطوائف ثلاثة طائفة قالت بوجوب الجزم لأن الاستثناء شك وشك كفر وطائفة قالت بالجزم في بالاستثناء بعضهم قالوا وجوبا دون التفصيل والصحيح التفصيل عند, عند أهل السنة وجماعة على, على ما بينا نعم. يقول رحمه الله في الشهادة لمن مات على الإسلام بأن عاقبته الجنة ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد من النار ولا يبقاتهم في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه، ومن مات لازم ننجز أي حاجة شرحناها من المبشرون بالجنة خلاص لا لا خلاص قل أكمل هذه لإني فيها مسألة ثالثة فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه ومن مات على ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمردوه إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى نعم هذه مسألة أخرى أو هي بأن من عصى وغلبت سيئاته على حسناته فوف النار أو قل يستحق النار لما لما يستحق النار لو قدنا نو في مشيئته قد قد مفهوم قد يغفل له بل قل هو اقرب الى المغفره كما قالت عائشه لله داو ثلاثه ديوان لا يغفر دوان لا يتركه ديوان في المشيئة ودول مشيئه اقرب الى المغفره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي رحمتي سبقت غضبي فإذا دخلوا النار وكتب الله لهم النار فإنهم يصيرون حمما ثم يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة بعد ذلك وعليهم طوق مكتوب فيه الجهنميون, الجهنميون وبعد ذلك الله ينزع عنهم هذا الطوق ينعمون خالدين في الجنات جنات ونهر عند مقاعد في مقاعد سيدقال عند ملك مقتدر وهذا لا يكون الا لاهل الاسلام الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فاذا غلبت سيئاتهم على حسناتهم فانهم يستحقون النار وقد يغفر لهم الرحمن فيدخلون بعد ذلك الجنان المبشرون المبشرون بالجنه فأما الذين شهدوا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعينهم،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 وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة قال انس بن مالك فلقد كان يمشي بين اظهرنا ونحن نقول أن إنه في الجنة ومن أهل الجنة هنا أيضا من أسئول اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا, أننا نعتقد بأننا سلم قد سمى أناسا بأنهم في الجنة هم يمشون على أرجلهم بين إيدي الناس العشر المبشرون بالجنة وهم أفضل الصحابة على الإطلاق وأولا العشر منهم الخلفاء الراشدين الأربعة أو الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن ز... و... نبي وقاص وعبد الرحمن بن عوث و... و... وأبو عبيد بن جراح وأيضا الزبير بن العوام وسعيد بن زيد بل هناك أيضا من الصحابه من قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم انهم في الجنه من هؤلاء من قي... قيس بن ثابت او بن شماس الذي كان له الصوت الجهوري وانزل الله جل في اولاد قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فظن انه قد هلك فقال لما تخلف عن درس النبي صلى الله عليه وسلم أو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سال عنه قالوا يخشى على نفسي أنه لو صوت جهوري ويقول هو في النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في الجنة. أيضاً بلال قال لهم سلم، قل لي أرجع عمل كنت تعمله، فإني أسمى ودفن عليك في الجنة. وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة إن الله يبشرك ببيت من تصب لا نصب فيه ولا ولا سخب هذه بشرهم بالجنة الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة أيضا من هؤلاء عكاشة بن محصن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا لدخلوا للجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن وقال أدعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم وأيضا كعب ربيع بن كعب الأسلامي عندما قدم الوضوء للنبي فقال له سمني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال هو غير ذلك قال هو ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكسرة السجود اكتفي في العقيدة بذلك قول قولي هذا واستغفر الله وإن الله وإن الله